إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ وَانْقَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَن يَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آيَاتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِ بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابَ أَمْ عِندَهُمْ قَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرِثُوا فِي الْأَسْبَابِ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 أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ وَمَا يَنظُرُهَا أُولَئِكَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ ثَوَاق وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا الْقِطَنا قَبْلَ يَوْمِ